بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة الله تسلام على نبينا محمد العلالي وصحبه أتبعين أما بعد نجيب على بعض الأسئلة واصل نكمل بعد العشاء وذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهي هل المقصوط في الأمور الحياتية أم في أمور الشريعة لا أطلق الإجتهاد ومراد به أمور الشريعة أخذ الإجتهاد من الصلح من الفقهان ومراد به من الوصوليين ومراد به مسائل الشرعي ومثلت إجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من عدمها هذا فيها خلال بين العلم منهما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتهد لأنه معارض لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن حصر كون الشرع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي والاستهاد رائي الاستهاد رائي الأذي كيف نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتهد فصلى الله تعالى وَمَا يَنطِقُوا عَنْ الْآوَى إِنْ هُوَ إِنْ هَوَ إِنْ إِلَّا وَحِيٌٌ أَيُوحَى أقول الجواب عن هذا مرتفت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فإن أطاب أقره الله عز إجير وبش lived قره الله عز إ widz команд ولا شك أن الإقرار لله عز وجل يعتبر وحيا فإ وكما لله عز وجل من جهه اقراره جل وعلا وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقراره يعتبر حجه يعتبر حجه كذلك اقرار الرب جل وعلا يعتبر حجه اقرارنا معه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم واقرار الرب جل وعلا لذلك قال جابر الصحيح مسلم كنا نعذر والقران ينزل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله عز وجل مطلع لا تخفى أنه خافر حينئذ ندل على أن أقرار رجل وعلا يعتبر في مجل وإذا كان كذلك إذا اجتهد النبي صحيحنا فأطره الله عزيزه بأن لم يرد ما يكون فيه نوع عكب أو شيء من ذلك فالأيذن صار من سلوء للشارع يكون وحيا ولذلك لما اجتهد فيه أكرى بدر نزل قوله تعالى مكان من نبينا يكون له أسلح حتى يصل لعظ يقول لعلم هذا عن أنه إن لم يوافق الصوام يأتي التطبيع التصيب من السماء حينيذن رجع رأيه عليه وعليه صلى الله عليه وسلم وأما إذا لم يريد تصحيح هنيذن يكون ماذا؟ موافقا لي بالشرب. إذا مثلا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها خروج عن نص الآية وما ينطف عن هوى إن هو إلا وحي من يوحى نقول إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أقره الله عز وجل فهو وحي وإن لم يصب حينيذن جاء العثم من, من السماء لفظ الشارع حد مقصود به الرب سبحانه فقط أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم به أصلا لفظة شارع هذا ليس وصفا لرب جل وعلا لأن الصفات توقفية ولمرد هذا اللون إنما جاء القول شرع لكم من الدين قبلهم شراكاء شرعوا فجاء الفعل فاشتقاك الوصف منه حينئذ لا يعتبر جارين على طريقة السنة في الأسماء والصفات لكن يعبر عنه أنه من باب الإخبار وليس كان باب الإخبار والأخبار أوسع من باب الصفات اذا باب كمان انصيفات باب الاصيفات او يعني من باب الاسماء هنزيد عندنا اخبار وعندنا صفات وعندنا وعندنا اسماء او ساوىها باب الاصطراف بان يؤخذ من الفعل مثلا لفظ فيعبر به عن ربط لو على بيكون عن صيغه الفاعل كما ذكر هنا اذا نأخذ في لفظ الشارع انه لم يرد هنزيد يكون من باب الاخبار والمراد به حين اذا اريد به الشرع من حيث هو لابد ان يثق اراده به النبي صلى الله عليه وسلم واذا اريد به تخصيص لان المصدر الاصل الحكم لله والله عز وجل هنن خص به بالرب جل وعلا والله اعلم هل يستلزم تجدد النيه عند فعل الاوامر فعل الاوامر قلنا على نهيه كان مخوظ بها الواجب منها واجب لا يحت به الا بنيه هل لا بد من النيه لا بد من من النيه إن كان المقصود به الواجب الذي قد يقع وتبرى به الدم دون وجود النية لا لا ثواب إلا بنية حينئذ إذا وقل رحمه أتى بواجب إنه أثيب إن لم ينوي لا ثواب إذن تجد ذنية إذا رأت الثواب فجد ذنية وإن لم ترد لماذا لا يؤخذ بقول الظاهرية ما هو لماذا لا يؤخذ بقول الظاهرية لماذا قلت العبرة بالظاهرية؟ في القياس نعم لا في القياس قياس من إجماع لا عن الظاهرية اللي يعتدوا بهم لا يعتدوا به وينظر في أقوالهم ما صحة ووافق الدليل يعتبر وأما المحاربة كليا للظاهرية هذا ما هو الصحيح لكن كان الكلام في القياس قياس محل إجماع وإذا كان كذا يتحني ذا لعبرة به خالد بن حزم رحمه الله تعالى ما الفاسد في النكاح ما هو الفاسد في النكاح فك هناك فاسد وابطال، الابطال هو المجموع عليه والفاسد المختلف فيه، فالولي في النكاح هل يشترط او لا يشترط؟ احنا فلا يرى الاشتراط عند جمهور انه يشترط، ذكرتم ان الاحكام هي مقتضاه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال العبادة العملية وليست الاعتقادية، ولكن ليست أفعالاً تقدية من أعمال القلب نعم لكن هذا مجرد الصلاح مجرد الصلاح بمعنى أن الأقل أن قلنا بحال الفعل ثلاث قلب ولسان وجوال قلنا كل واحد من هذه أمور الثلاث يتعلق به لأحكام الخمسة هذا الأصل فيه ثلاثة في خمس خمسة عشر وذلك قال ابن قيم خمسة عشر قاعدة منكملها منكملها حقيقة العبودية إذن هذا مجرد الصلاح هناك ضابط ترتب العقوبه في تمييز الواجب من المندوب الا يعارض قاعده الامر بالوجوب الا بقرينه هو قولك ان بالقرينه فسالت واجب ضابط ترتب العقوبه في تمييز الواجب من المندوب الا يعارض قاعده امر الوجوب الا بقرينه اقم من القرينه الا يليج الا يليج عقوبه على على التق هذا من القرينه وقولك ان بالقرين هذا عام يسمى القرين التي تدل على ان على انه قد فعل او ترك هذا الامر ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقع على الاصل بانه صالح او جاء اذن بانه لا يعاقب على تركه الذي نكونه قرينه صالح هذا ياتي المزيد بيان في صغه صيغ الامور اقترح ان تقال تطال حين التظليم مدة الدرس بعد الاشياء مثلا هو الليلة فقط يعني فلن نأخذ وان شاء الله نحاول حتى ننتهي لي ان شاء الله ننتهي على مناسب الصحيح وضم متوسط الصحيح مناسب مناسب الاولاء سهنا الحمد لله هل ما ورد الحديث حلالة الحلالة بمعنى فعلته معتقض حده يدخلوا في المباح أم في أي حكم تكليفي الحلال عند الصليين أعمى يشمل الواجب ويشمل المندوب والمقروه والمباح هذا أعمى منه وأما الجائز فهو يطلق على الواجب والمندوب والمقروه ولا يطلق على المباح إنه جائز حيث الجملة يعني حينئذ قد يراد هذا وقد يراد ذلك لكن لا يحمد لغض الحلال أو الحلم أو الجوال على للسلاح ان اذا دلت عليه قريه ونرجع في الاصل الى المعنى اللغوي يعني الاصل في الحكم الفاضل الشرعيه المعاني اللغويه ان لم يكن تم معنى اللغوي ان وجدت حقيقه شرعيه لا شك انها مقدم على المعنى اللغوي ان وجدت حقيقه شرعيه فات بيانها في الموضع فهي مقدم على الحقيقه اللغويه لكن الا درس ان نرجع الى اللغه او العرف ما هو المقصود بالانتفاء ما هو المقصود بالانتفاء ا انتبه الشيء بمعنى ماذا؟ عدم اي بمعنى عدم لم يوجد تب الشيء بمعنى انه لم يوجد قد يكون مراد الشيخ من المجنون اي تفسيره فعله اي هل تركها هل تركه للصلاه؟ يقولها وفعل الحرام ايضا جائز ام لا اي لا يعاقب عليه لا لا يخاطب المزنون أصنع كون تجيب عليه الصلاة ولا تجيب يعاقب لو يعاقب المزنون لا, لا يخاطب هذا حتى الصبي لا يخاطب هذا ولذلك جماهي رسولين على أنه لا يعاكم الصبي ولا المزنون أنه داخل في مرخوم المكهد إلا عند المالكية في قضية الندغ المطرق لكله الصبي على الذي يتمي بغير ما وجب المحرق هذا المثل مستثناء بقرص وما هذا ينفع على أصلا لما يكون الخلاف فيه المندوب هل هو تكليف أم لا إذا قلت تكليف حينئذ الفعل الصبي قد يفعل مندوبا حينئذ نحكم عليه بأنه مندوب لأنه يساب عليه هل لهذا حج يا رسول الله قال نعم ولك هجر له حج أثبت له هل ثبت له الحج على وجه الفرق أو الندف على وجه الندف فقط إذا قيل بأن المندوب حكم تكليفي ثم أثبتناه لهذا الصبي وقلنا هو غير مكلف وقع تعاون لذلك ذكر العبطار في حشية هذا المحلي أن هذا لابد من هذا ما أفعل عند الاصولية إما أن يقال بأنه مكلف كما قال المالكي قد كله الصبي على أن يعتمي بغير ما واجبه المحرم بغير الواجب والمحرم فهو مكلف فلا تعارف فنقول المندوب حكم تكليفي والصبي له المندوب حلالي لا تعارف بينه فيكون الصبي في الجملة مكلف باعتبار النجل والكرار إن قيل بأنه ليس مكلفا مطلقا وأن النجل ليس حكماً شرعية هذا لا يشكال إذا قيل النجم ليس حكماً تكلفياً والصبي ليس مكلفاً لا تعارف لأنه قد فعل منذوباً والمنذوب ليس من أحكام التكلفية فلا يشكال فلا تعارف أما القول بأنه ليس مكلفاً وبكون المندوب حكماً تكلفياً هذا, هذا ما هذا إما هذا أو ذاك وكذلك أنا كل ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى هذا قد يكون فيه نعتوس وإذا الأسفل عند المصولين با يذكره بقياس سيلا ما الفرق بين ما لا ينعاقد ما لا ينعاقد من العبادات ومعاملات وبين الفاسد كل الفاسد والذي لم ينعاقد بمعنى واحد لأنك تقول الصحيح والفاسد متقابلان ما هو الصحيح الذي ترتبت عليها سارة صحة العبادة مستجمع للشروط ووجود الأركان كذلك المعاملة عكسه ان ليس عندنا وافد اما صغير واما فاحش فان اذا تخلف شرط من شروط العبادات او المعاملات ثبت الفساد ثبت الفساد هنبدا ننقل الفرق بين ذاك وذاك لديكم سؤال نعم اذهبوا ونقوم نضبط واصوبوا وضهروا الجلدي هذا السنن النورق فهمت فرعية. قواعد ها ارقى القواعد هدف تعريف اصول الفقه لا لا ان القواعد اللي ترتب على دراسه اصول الفقه ما هي ما هي الفائده من دراسه اصول الفقه لا تفتح كتاب اولا ضبط وجوه الاستدلال ضبط وجوه الاستدلال كيف ان ضبط يعني وانا لا اكل نعم هو عنده تعارض يزيد عليه من تعارض يعني الامر ما هو ما حقيقته صيغته الاخري كذلك اذا وقع تعارض امر الدلاله الوجود يفعله النبي صلى الله عليه وسلم او تركه النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع تعارض ينبغي نقول هذا صارق لذلك طيب الثاني فرق النوازل فرق النوازل, فلقى النوازل. فكان نوازع بمعنى ان المسائل التي وقعت ولم يكن لها ذكر في كتب السابقين هل نقول هذه لا يمكن ضبطها الا بقواعد مثلا طفل الانابيب هذا ليس العلم ما حكمه لو بحثت كتب الحنفيه والاقريعه ما زال هناك الاجماع بالعباره ما تجده الهي لذ بده من نظر في هذه المساله وتحريج على اصل صحيح فان الثاني كيف okay. اصول مرتبه الاجتهاد ها الوقوف على ماخذ علماء ايش معنى الكلام هذا ماخذ العلماء يعني اخطاء العلماء ها ايش معنى ماخذ ماخذ قد ماخذ, مآخذ؟, مآخذ؟, مآخذ؟ اي ها ايش معنى ماخذ العلماء اوتولي يعني إذا قال أبو حنيف مثلاً هذا الحكم مواجه لدليل كذا لا يكفر يعني بعض القلاب خاصة الذين يدعون الحرب المذهبية نحوها يظن أنه لو ذكر له الدليل صار متبعاً قال الدليل الدليل لأنه يدفق متون مجرد إلى خيره يحاربون هذه الطريقة قال أكثر فيريد المثال بدليل يعني ويظن أنه بهذا التعلم والتعليم أنه يتخرج عن التقليد لا هذا تقليد مغنى لماذا؟ لأنه إذا ذكر الدليل بقي أهم وهو وجه استنباع هذا الحكم من هذا الدليل هذا هو أقول التقليد عندما يقول بالتحريم ويدكر الدليل ما وجهه؟ الماء قليل إذا وقع فيه نجاسة لا ينجس لحديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يعني قبل ظاهريا يد على المساله وانما اخذناه من اين بالمفهوم واذا كان هذا المفهوم شرط فهو شرط معتض اذا بمفهوم النهى دل على لابد ان تفهم الرابط بين المساله وبين الذي اما مجرد المساله مع القريده يندس مجرد الم... يندس مجرد الملاقاه الحديث من العبر ظنيت انك اتبعت هنا بقي هذا تقليد لكنه اخص مما خاف من من لكن هناك طريقه متبعه لدى العلماء والطالب اول ما يدرس يدرس المصول المذهبيه يختار مذهبا معينا ويتقنه ثم بعد ذلك يدرج التجرد التجارات هذا الثالث ماخذ ما بيان ماخذ ما ما العلماء في اقواله بقي رابع رابع دراسه اصول الفقه بيان ها نرجو الله نواه هل كان الناس في النواة؟ والله ينصبون عيونهم في النواة؟ ليس أنت، ليس أنت، لكن نسمع هذا كثيرا هيا كيف؟ تعارف؟ هي نعم، هذا كيفية الاستفادة من؟ من الأدلة قلنا العلم يبحث فيه في الأدلة، فيه أدلة في السكر الإجمالية وكيفية الاستفادة منها كيفية استفادة منها أكثر ما يظهر الأصوليين هو أن الدل هذه التي تذكرها والمباحثة الأصوليين قد تقع نوع تعارض بيها وسيأتينا في باب كامل ما يسمى به تعارض والترزيح وهذا أعظم باب عند الأصوليين لأنه هو قاعد في المجتهد ليس أعظم حيث تقديم الدراسة لا فلنما يجرى استلالات الألفاظ يعرف العامل الأخيري ثم بقي عصب كبرا وهي أنه عند التعارض عنيد يقع النوع اشكالات واكثر ما يجده الطالب من الفوارق عند النزول الميداني وهو انه ينظر في هذا القول ويربطه بدليله واذا حصل تعارض حينئذ لا بد من من النظر لذلك كتب الفقهاء التي تعتني بذكر مسائل اصوليها ليتعلم الطالب انه ينظر ويكثر في النظر في ماذا يكثر النظر في الكتب التي تقرن الفرع بآصله مع بيان وجوه الاستدلال هذا أحسن ما يعين طالب العلم على ستفقه وبسرعة العلم ولذلك الكتب الشوكان يتمتاز بهذا أي للأوطار والسلام الجرار قبل الغرام كلها يذكر ويناقش مسائل كأنك ترى أن كتاب, كتاب وصولي ليس كتاب فقير يرد عليه الدقاء عنه كذلك هذا يكون مرحلة ثانوية لطالب العلم يدرس مثلا فقهية ثم بعد ذلك يتكن أولا ثم يكثر ويديم النظر بيته والشغال حواته ما فايلة محف موضوع تقييم العلم نظروني ونظارك وصعبك ما الفايلة حجيب ذكرنا مبحث العلم أصبع لماذا ذكر لماذا أقول العلم ما لنا هو ما العلم هذه الله ثق إجمالي قريب وقريب وصاف يعني العلم اخذه دين سن في حد في حد الثق باعتباره داخلا في ضمن المعرفه اللي شغل المراد بالمعرفه ما هو العلم والظن وهذا ما حدش ثاني اطلاقا المعرفه على المعرفه العلم والظن ولما عرف صوله الثق مقصده نصبا قال علم يبحث فيه اذا لا عن في العلم الذي عرفنا حده وعرفنا انواعه وما ذكروه فيه ما ذكروه في تعليق الفقه من قول بعض المسائل ليست داخل في حد الفقه لابد من بيان طريق موصل الى العله ولذلك قسم العلم الى ضروري ونظري لبيان ان الضروري على كلامهم ليس داخل في مسمى الفقه والصحيح انه ذاكروا فيه مسمى علم الله وانا بفسر لكم بعد دراسه هذا المثل غير المتخصص في علم النحو اولا التخصص ما المراد به هو ها ثم ما بنتخصص يعني ها عندنا متخصص وغير متخصص كذلك ها عندي نوع ها الذي يتعمق في دراسه الفن هذا متخصص والذي لا يتعمق اي مصطفى ها عليكم مستهدي الفن والذي لا يكون هذا المتخلف والذي لا يستهد هذا لا يكون متخلف يكون مقلد عليه هذه مشكله ها على كل هذا التعبير تعبير حال وسبب خلل في المنهجيه في طلب العلم ولا من قدما ما كان يعتبر التخصص بمفهوم الحالي فعلم ان كل عالم كان موسوع هو بنفسه جامع ولذلك من عنده ادنى شك في مثل هذا الكلام ينظر في تراجم العلماء الذين عليهم تدور الترجيحات الذهنيه عاصم ويلي انظر بالتيميه وتقي مراجع الشوكاني والحازم الاخري كل هؤلاء ابحث في تراجمه تجيده اخذ من كل علم طرا هذا لا أصبع إنه يكون موسوعة فيأخذ من اللغة في ما يحتاجه في فهم الشريعة ويدرس من الفقه ما يحتاجه ويدرس من الأصول ومن التبثير ومن الحديث حيث يميز صحيح من غيره فيأخذ من كل علم أحسنه وأكمله مما يؤديه إلى تواصل في فهم الشريعة على وجه الصحيح ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تخاصص عند المتقدمين وهو أنه إذا كون نفسه بجامعة متنقلة. ثم بعد ذلك إذا مالت نفسه إلى دراسة علم المال فالحديث مثلا أو التفسير فيكثر من المطالعة ويكثر من التأليف ويكثر من التدريس أما بقية العلم فهي مصاحبة له لأنه لا يمكن الترابط بين العلوم لا يمكن فصلها بعضه عن بعض لا يمكن فصلها عن بعضه عن بعضه ولا تغتر بيه قون هذه الجامعة فيها الساب السنة وفيها شريعة وفيها قضاء وهذا التفسير تفصيل هذا لا وجود له هذا وجود وجود ذهن يعني. أما في الخارج لا وجود له بمعنى لا يمكن أن يوجد فقيه ولا يكون وصول له هذا محق أن يكون فقيه متبع للذليل يرجح من أفسه ولا يقلق غيره هل يمكن أن يرجح دون أن يكون له باع في أصولة فقط لا يمكن لماذا؟ لأن الترجيح إنما يكون بماذا؟ بأصولة هل يمكن أن يخرج نوازل حابثة ولن يكن بأصول؟ لا يمكن إذن كيف يكون فقيه ولا يكون أصولي إيادي أصولا ثقلبه وركنه الأعوام هو لسان العرب نحوا وصرفا وبيانا ويستقل إذن كيف يكون أصولي ولا يكون لغوي فعبد بهذه دلالة الألفاظ كل العام وطاقه والأمر والنهي وإطفاله لا يكون إلا بلسان العرب إذن لا يمكن أن يوجد فقيه وليس بأصولي كذلك لا يمكن أن يوجد فقيه وليس بلغوي لان الاصول معتمد على على اللغه ثم من الفقه ايات الاحكام تفسير اذا لابد ان يكون عنده شيء من علوم القران وشيء من تعلق لسان العرب من حيث التراكيب والنحو الى اخره فالعلوم مترابطه هذا خلاصه الامر العلوم مترابطه ومحاوله فصل بعضها عن بعض هذا امر حادث يعني حصل بوجود الجامعات والمعاهد وهذه الاشياء صار الشخص والطالب يختار وهو في امتداد امره هنا هنا المشكله وقعت يختار في أول أمر يريد أن يطلب العلم صفر هو يريد أن يطلب العلم هذا بعضهم يقولون أنا أحب الفقه وبعضهم يقولون أنا نفسي تميل يا شيء لا الحديث فالمثل تشهي وهو وماذا تريد وماذا ترى كأنه جالس أمام السفرة وكله وشرب ما شيء فظن أن العلوم الشرعية يمكن تبعيضها كما يتبعض المأكولات على السفرة قل لا ليس الأمر, الأمر بيدك هذه شريعة ونزلت بلسان عربي مبين لا يمكن ان يتقن طالب العلم فهم الشريعه على وجه الاكمل بان يكون عالم عالم يكفل الامه في النوازل وغيرها لا يمكن ان يكون له ذلك الا اذا كان ذا يعني قوه فيه للسان وعما الفصل والتخصص نحو ذلك فذا لا وجود له والذي سلك عليه السابقون قدماء له ياخذ من كل علم من علوم الشريعه وعلوم الشريعة على مركبتين علوم آلة وعلوم مقاصد يتشبع بما يحتاجه وهذا يسأل أهل العلم في كل فن يتشبع بما يحتاجه من علوم الآلة ثم يتقوى فيه علوم الشريعة كما شاء ثم بعد ذلك إذا أخذ من كل علم صرفا بما يعين على خام الشريعة إن مالك نفسه إلى حديث فليتخصص مالك نفسه إلى التفكير فليتخصص أما ابتداءنا كذا أول ما يضع قدمه في طلب العلم ولا يقرأ إلا في الفكر سيبدأ مقلد مقلداً ويتوسط في الأثناء مقلداً وينتهي ويختم عليه أنه مقلد نعم إذا كان أخذ الفقه فقط زاد من أول إلى آخرين فأخذ الروضة وغيره إذا كان ما عنده يتقن لأصول الفقه في, في رجع والترجحات الموجودة لا من الشهر والهول ليس هناك ظوابط ليس هناك أصول لكن الفتوى منفلتة لأني. كل نفتي بما تميل إليه نفته وهذا من الطواغيس الجدد احنا قلنا الدليل وكتاب والسنه وقيا والاجماع وقيا ما تميل اليه الناس ما تطمئن به نفسه اي واحد من هذه المبارا اتبع لا وانما يكون ذلك في مرجحا على احد قوله الشيخ الاسلام الثاني رحمه الله في نفسه خاصه اذا اطمئن لقول فياخذ به في نفسه اما ان شاء الناس فلا يكون الا بوحي وليس منه ما تطمئن اليه النفس الذي يكرهه بعضهم إذن ماذا تخترحون بعد راقة هذا المثل أقول عموما لكل طالب علم شرعي يأخذ الآخر من ورقات وإن أخذ الكتاب لا أشكال فيه ثم ينتقل مباشرة إن كان عندهم همة في حفظ ألفية سيأخذ الفوكب الساطعة والبراقي وإن لم يكن عندهم همة سيأتكف على مستصر التحريح للفتوحي وجدد فيه بقيتهم في شاء الله تعالى هل يأصل في الآداب أنها مستحبة أم مواجدة مثل أكل السلم يسترع نعم هذا يذكر كثير جاء من أغضه في شرح الأمزاد وغيره قل مثلاً هذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجود كذلك هذا الأصل فيه إذا دلنا الدليل على نصيغة مطلقة الإفعال للوجود فالأصل أنه عاد فالدليل الذي ثبت به أن مقتضى الأمر للوجود عاد لم يرد أنه في العبادات للوجود ومع ذاه بفول السحبة فقول الكثير من الفقهاء أن هذا مصروف بقلينة أنه أدب والأداب الأصول فيها للأستشباب هذا لا يسنى فهو مردود عليه مردود على ما الصوب أنه كل أدب جاء في الصيغة ولم تجد قلينة فهو محمول على وجود يكون بيمينه هذا مطلق آمر فيحمل على وجود نجاوب قلينة لفظية كتاب السنة يجمع حين أذن الله إيش كان يصرف إلى إلى الند وأما مجرد كونه للأدب تقول إيتوا بكون الأدب العاصم في الاستحباب يعني ثبت بالشرع من يدي نصير القرينة والأطبع عادة ممور ما رأيتوا في دراسة مذه المرتقى الاصول للعرض على كل هذه المسائل يعني تختلف اختلاف البلدان تختلف اختلاف الأشخاص والبت فيها على ذنة العموم رنها والاسم الأمور الجيد فمن كان في بلد يدرس فيه المذهب المالكي يا قضية المرتقة يا مراك السعود لا يشكال في هذا أو ذلك وإن كان في بلد يدرس فيه المذهب الشافعي أو الحنبلي في له متقاربا في أطد جمع الجوامع وما نظم عليه نحو ذلك على كل المقصود أن العاصل لعوجود الهدمة والمنهجية الصحيحة أما ماذا تحضر هذا أمره سهل هل درسته عند حضر الله سبحانه وتعليم الله إذا كان درسه في الحرام مسئل الحرام ثم نحضر أما عنده في عليزة بلا وإذا أردنا أن نذهب إلى بكة كيف يمكن أن يلتقي بالمكة؟ إذا أستحجز، إذا أذهب إلى مكة؟ <تصفيق> وإذا أصلت إلى حراب، أتسأل حازم، إن شاء الله يزلون الله أعلى وصلى الله عليه وسلم على نبيه المحمد وعلى الله عليه وسلم أجمعي